بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين تفروا بربهم يعزلون هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ صَاغَكُم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ثُمَّ جَعَلَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَجَعَلَ رَزْقَكُمْ فِيهَا وَقَدَّرَ لَكُمُ الْأَجَلَ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى لِّنُذِيقَكُم وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا كَانَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ أُرِنكُم أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا جالَّتِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا di kufا سف لمن سووه بأيديهم لقى ال الذين كفروا لقى ال الذين كفروا إن هذا إلا سحوم مبين وقالوا لولا ولو أنزلنا ملك اللقظ يلأمو ثم لا ينظرون ولو جعلناهم ملكا لجعلناهم وجولا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ بعسل من قبلك فحاق بالذين فكروا منهم ما كانوا به يشتهزئون قل سيوا في الأرض ثم نواضوا كيف كان عاكبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قُلِ ٱللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ ٱلَّتِى إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُم مَّا سَكَنَ فِي الليل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 قل إني أطاق إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يشرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بغره فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَمِنْ عِنْدِهِ وَإِنْ يُصِبْكَ بِشَرٍّ فَمِنْ عِنْدِهِ يَظْهَرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأوحى إليه هذا القرآن لئن ذر وقابه وما بلغ إنكم لا تشهدون أن مع الله آلة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني الذين آسيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين غسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَمَن أَغْلَمُ مِمَن سَرَعَ لَوْ غَاتَ بِفَنْ أَو كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُسْلِحُ الْغَالِمُونَ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 اوظوا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفهوه وفي آبانهم وطرا وَإِذَا رَأَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنقُضُونَ عَلَيْهِ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَا يَمْلِكُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَ لَنَا رَدًّا كَذَّبَ بِاَايَاتِ رَبِّنَا وَنَسُوا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ بل بدارهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما له أنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوتين ولو سرى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفون وجهت والذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا يا حشرتنا على ما فرقنا فيها قالوا يا حشرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزا وهم على ظهورهم ألا لَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَذَّاؤُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمْنَا مَا يُبْلِغُونَ وَمَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رتل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمة الله، ولقد جاءك من نبأ المُسلمين. وَإِنْ كَانَتْ تَبَرُّ عَلَوْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَقْعَصَتْ أَن سَدَّكْ بَيْنَ فَقٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِيَايَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكون من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليكم قل إن الله مقادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من أنا حي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب ما شئ ثم إلى وردهم يحشر والذين كذبوا بآياتنا قطموا بكمها في الظلمات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 بل هيَمَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِ إنشَاءَ وَتَسْوَنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ مِنْ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَانِ وَالضَّرَّارِ فَلَوِلاَ إِذْ جَاءَ مُبَصَّرٌ لَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَتَاعَنِي أَمَنُونَ فَدَنَّى النَّاسُ مَاذَا فروج فتحنا عليه من أبواب كل شيء حتى إذا فرجوا حتى إذا فرجوا بما أتوا أخذناه فوستا فإذا هم مبلشون فقف عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله تمعتم وأبصاركم وفتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم فيه أَظْرْ كَيفَ نُصَلِّفُ الآياتَ ثُمَّ هُمْ يَصْلِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَ كُلَّ إِنَاثٍ مَعْذَابُ اللَّهِ بَغْتَةٍ أَوْ جَهْرَةٍ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُسْلِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ثُمَّ آمَنَ وَأَطْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ قل لا أقول لكم عندي خذاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما نوحى إلي قل هل يشتوي الأعمى والبصير ففلا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِالَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَن يُّشْعَرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيْعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابك من سيء وما من حسابك عليك من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليهم كتب ربكم ألا نفسهر الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بأجهاله فنهو من عمل منكم سوءا أَبْدَلَهَا لَسْتُم مَّن بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أستدع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عند ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الخفط وهو خير الفاقرين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا عقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوسفكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثتم فيه لنقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينذرتم بما كنتم تعملون وهو القانر فوق عباده ويرسل عليكم خفغة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتهم رسلنا وهي لا يفرقون ثم عدوا إلى الله مولاه القسط ألا له الحكم وهو أشعر الحاسدين قل ما ينجيك من غلما في البر والبحر تدعونه تبرؤا وخفيا تدعونه تبرؤا وخفيا لإن من هذه لنكون من الشاذرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كوب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم فيعاء Aulbi sekurang, dan sediakan bagian mereka. Lihatlah bagaimana mereka mengabaikan ayat-ayat Allah agar mereka mengetahuinya. Dan berpeganglah pada Rasul, dan kepada Allah, Yang Maha وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فارفض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإنما ينتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفير وإن تعزل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من خهيم وعذاب أليم بما كانوا يكفون <تصفيق> قل أغتلوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرس على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين فَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَىٰهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِى ٱلْأَوْبِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَٰبٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰهُ وَٱلْهُدَىٰ وَأَمْرُ ٱللَّهِ لِيُسْلَمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ وَأَنَّ فِى ٱلصَّلَٰوةِ وَٱلسُّكُونِ وهو الذي إليه تحسرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالخط ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزوا أتتخذ أصناما آدمة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماعات والأرض وليكون من اليقين فَلَمَّا دَنَا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبٌّ فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ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 إني وجهت وجهي للذي فطوى السماوات والأرض حليفا وما أنا من المسركين وحاجه قومه قال أتحاجني في الله وقد هجانه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي سيئا وسع كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرتتم ولا تخافون أنكم أشرتتم بالله ما لم ينزل به عليكم تلقانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظرم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نوفع درجات من نشاء إن ربك حكيم علي ووهبنا له إشحاق ويعفوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوتف وموسى وهاروب وكذلك نجد المحسن وذكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإكوانهم وجت بينهم وهداهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشرقوا لحذق عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والككم والنقوة فإن يكفر بها ما أولئك فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْنِ أَجْرَى إِلْمُ وَإِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا فَدَرُ اللَّهَ حَفَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مَّنْ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون مطراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلنتم ما لم تألموا أنتم ولا أهباءكم قل الله ثم ذرهم في قوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباوة مصدق الذي بين يدين ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب المون بما كنتم تقولون على الله غير الحك وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَا فِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُنُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَتُمْ سُفَغَاءَكُمُ الَّذِينَ دَعَمْكُمْ أَنَّمُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد سقط عبينكم وظل أنتم ما كنتم تزعمون إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبْيِ وَالْنَوَّا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ أَنْتُمْ فَاقُونَ فالتقي الاشباح وجعل الليل سكنا وكان والقمر القمر ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في غلمات البر والبحر وقد ترصدنا الايات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأ كل من نفس واحدة فمستقر ومتودع ودفصلنا الآيات القلب والصميم وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به ذات كل شيء فأخرجنا منه ضراء فأخرجنا منه ضراء خرج من حب مسرفه ومن النخل من طلعها كوان ودانيه وجنات وجنات من أعناب والزيتون وَالرُّمَّانَ مِمَّا نُسْقِيهِ وَغَيْرَ مُخْتَاجٍ إلى وَجَنَّاتٍ إذا أَعْنَابٍ لَّكُمْ إن في ذلك إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لله لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات من دوير عدم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ...Wah 對不對 earth... Commoditi Allah Rabbi Allah, setting up the God of humanity, pres 개방r tutaj... ...Wah everywhere everything?? 서xs animasi ditanganih unto langsyan listen, telefonu wizat ORF Allas quiero ama, وَجَزَاءُ الْإِثْمِ بِإِثْمٍ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عنيف عَلَيْهَا فَعليهِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَاوَستَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأحرض عن المسركين ولو كان الله ما أشرف وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله أدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَزَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ آذَنَتْكُمُ الْآيَةُ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا وَلَأَذِنَنَّ الْآيَةُ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا وَلَأَذِنَنَّ وَمَا نَمَانِعُكُمْ مِنْ ذِكْرِهِ هَجَاءً أَسْمَاءً إِنَّ وَالْقَلْبُ أَسْدَةٌ وَأَبْصَارُ بِكَمَا لَمْ يُمْلُوْ بِهِ أَوْ لَمْ أَوْتِهِ الْجَوْهُ فِي طُغِيَانِهِمْ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 وَلِتَصْغَى إليه أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَغْضَبُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَفَتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفس و ان الشياطين ليحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطاعتهم انكم لمشركون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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكاذر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء أتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صبار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وَفَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 يا معشوق الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات ويُظهرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وضرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون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 يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعجون لآت وما أنتم بمعجزين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 ما ذرأ من الحورس والأعما من صيبا، فقالوا، فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ ذَيَّنَ لِكَثِيرٍ المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعاد فَامْهَأ إِلَّا مَن شَاءُ بِذَنبِهِمْ وَأَنْعَمَ وَأَنْعَمَ حَرَّمَتْهُ وَأَنْعَمُ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اسْتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجِدُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما في بطون هذه الأنعان خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهاء غير علم وحرموا وحرموا ما وزقهم الله افتراء على الله قد غلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغيّر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ورمان متشابه وغير متشابه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 جزّكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن ثنين ومن المعذّثين قل آذك ريح رم أم الأنص.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 ثيئين أم اشتملت عليه أو حام الأثين أم كنتم شهداء إذ وصّاكوا الله بهذا فمن أظلم مما نستعاه له الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ولا طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ذما مسفوحا أو لحمة ذير فإنه رجس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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت بهما إلا ما حملت بهما أو الحوايا أو ما اختلف بعوض ذلك جزيناهم بذوين وَإِنَّ لَنَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ كَفَ قَوْلِكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا نُرَدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 قل هل عندكم من علم فتقرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين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 ذلكم وصعكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ ذِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُفَصَّلًا فِاتَّبِعُوهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا أنت على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بين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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لنست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم نبداهم بما كانوا يفعلون لن جاء حسنَة فلهُ عشرَ أمثالِها وما جَاءَ بالسيئة فلا يُجْزَى إلَّا مِثلَها وهم لا يُغْلَمُونَ قُل إِنَّ لِهَذَا لِرَبِّي إِلَى صِرَاصٍ مستقيمٍ دِينًا قِيَماً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 ثم إلى ربكم رجعكم فيُنَبِّئُكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائقاً في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلغواكم فيما آتاكم. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْقَضَاءِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ